المقارنة بين الأزهر الذي كان والأزهر الذي أصبح مسألة ضرورية حتى نعرف مواطئ أقدامنا ونعرف هل الحركة عبارة عن خطوة إلى الأمام أما أنها نقوص إلى الوراء وأظن أن أهم مرجعية في العالم الإسلامي وما يزال في تقديري هو الأزهر ومن ثم عندما ننقده وعندما نضع وضعيته الأخيرة في محك الرؤية التحليلية الهادئة هذا ليس معناه أننا نحمل معولا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 هذه الأمة التي أفرزت الأزهر ورعته وتعاهدته حتى أصبح أكبر مرجعية في العالم الإسلامي